ஓ மா <sarà> <tát> <Eso cuanto> <centimetre> <tát> <Hing claws> وَمَا فَتَحَ مِنٌّ مِنْ فَاهُ وَلَا طَابُوا إِلَّا بِآيَةٍ وَيَوْمًا نَذِيبُ أَنَّ شُورَكَ மீவாங் ما لهم من مئيظ لا يجهم الله وَإِمَّا سَنُدْخِلُهُ سَوْفَ يَأْتِي